Thank you. Oh, <laughs> yeah. No! Uh -huh. قول <تصفيق> وَصُورٌ وَحِيبٌ وَكَذَلِكَ كَانُوا فَصِّلُوا الْآيَاتِ ZANG <laughs> Dieu ولو أشركوا لحبط عنه يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يؤمنون على صلاتهم يحافظون ومن إن الله فَعَلَ Oh Bye. <laughs> وقالوا <تصفيق> لهن In <laughs> the الزيتون <تصفيق> إِنَّ <تصفيق> اللَّهَ Yeah. Sure. المترجم <تصفيق> للقناة Oui. فله عشر أنثار